يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث العاشر قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه للسماء السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذا الحديث سبق أن تناولنا جزءا من شرحه في مجالس متعددة وعرفنا أنه أصل في حمل الناس على الاسترزاق من الحلال وأصل في أن الإنسان الذي يريد ان تقبل اعماله وان يستجيب الله يستجيب الله لدعائه عليه ان يتجنب اكل الحرام وان يكون ماله ورزقه من الحلال فان الحرام اذا تسرب الى جسد الانسان إلى طعامه او شرابه او لباسه فهو مما يحول بينه وبين اجابه الدعوه وقد عرفنا فيما درسناه ان الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أن يجعله الله مستجاب الدعاء يعني إذا دع الله قبل الله دعاء وإذا استغاث بالله أغاثه الله وإذا توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح استجاب الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة وسعد بن أبي وقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين شهد لهم بالجنة حيث قال سعد في الجنة ومن الذين اثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان سعد بن أبي وقاص من خوله النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم احد كان ممن يذود ويدافع وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما احدق به العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نثر له كرامته يعني البيت الذي فيه السهام وكان صلى الله عليه وسلم يناوله السهام وهو يرمي بها رمى في يوم أحد ألف سهم في سبيل الله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ابويه الا لسعد سعد هذا الذي ابلى هذا البلاء وكان قد شهد بدرا سعد الذي كان من اوائل من دخل في الاسلام سعد الذي هاجر من مكة الى المدينة سعد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس هذا خالي فأيكم يروني خاله يعني يفخر به لما جاءه سأله يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة اضع الله لي ان اكون مجاب الدعوه يعني اذا رفعت يدي يقبل الله دعائي وهذا الامر ليس بعزيز على الله مقابل مواقف سعد لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تكون هذه المساله عامه وان ترتبط بالاسباب وأن تتعلق بالأعمال وأن هذا الأمر يشمل سعدا وغير سعد وكل من أراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة عليه أن يلتزم أمرا واحد أن يكون حلال المصدر مصدر الأرزاق أن يكون حلال مصدر الأرزاق أن يكون رزقه من حلال أن يكون ماله من حلال أن يكون دخله من حلال أن لا يشيب أن لا يشوب مصادره من الحرام فإن الحرام إذا تسرب إلى مال المرء أفسد عليه حياته وأقل ما في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام كل مال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به آكذا قال صلى الله عليه وسلم ولذلك سعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مجاب الدعوة قال يا سعد يا سعد اطب مطعمك تجب دعوتك اطب مطعمك تجب دعوتك وفعلا عمل سعد رضي الله عنه بذلك وكان حريصا الا يدخل الى ذمته درهم من حرام كل الاموال التي يعمل بها يتاجر بها يأكل منها يتزود لحياته منها يلبس منها كان حريصا على أن تكون حلالا ولذلك أجاب الله دعوته وكان سعد ممن تجاب له الدعوات لما عين عمر رضي الله تعالى عنه سعدا أميرا على أهل العراق اميرا على اهل العراق جاء بعض من اهل العراق ويشكو سعد عند عمر ان اميرك الذي ارسلت الينا لا يحسن الصلاة ولا يقسم بيننا بالعدل ويأكل اموال المسلمين هكذا جاءوا واشتكوه الى عمر وعمر رضي الله تعالى عنه يعرف من هو سعد يعرف من هو سعد لكن لما كان في موقع المسؤوليه كان لابد من ان يتثبت فاستدعى سعدا وجاء بسعد من العراق الى المدينه وواجهه بالقوم قائلا ان هؤلاء يقولون إنك لا تحسن فيهم الصلاة وإنك لا تعدل فيهم بالقسمة وإنك وإنك فما كان من سعد رضي الله تعالى عنه إلا أن قال لأمير المؤمنين أنت تعلم حالي لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني فيهم عجائب قدرته ان يطيل اعمارهم وان يفتنهم الى غير ذلك مما دعا به على بعضهم فكان واحدا منهم قد كبرت سنه وسقطت اسنانه وبيض حاجبه لكنه اذا مر بنساء فتن بهم نظر إليهن وغمزهن بعينه وحاجبه يريد أن يثير فيهم فتنة فإذا قيل له اتق الله يا رجل أنت رجل مسن رجل كبير رجل لست من أهل الدنيا كان الاولى بك أن تتوجه إلى الله وأن تتوب إلى الله لكنه يعلم أن هذه فتنة وبلوى تلي بها فيقول ماذا أفعل رجل كبير طائل في السن أصابتني دعوة الرجل الصالح أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص هكذا كان رضي الله عنه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يعلمه ما ينفعه في دنياه وفي اخرته قائلا يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك فصارت حكما عاما وفتيا عاما ونصيحه عامه لكل من أراد أن يكون مستجاب الدعوة ما عليه إلا أن يحسن دخله يبيع يحلل دخله يكون دخله من المال الحلال فان كان غير ذلك فلن يتوقع ان تستجاب له دعوه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فهذه دعوة وجهها الله للأنبياء مع أن الأنبياء عصمهم الله فهم معصومون لا يقعون في الخطا لا يقعون في الما في المحرم لا يقعون في الاثم لكن هو من بابي استمروا على ذلك كلوا من الطيبات واعملوا صالحا استمروا على هذا الفعل ولا يغيرنكم الزمان والمكان من ان تتقصوا حل المال وهكذا دع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما, ما, ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا إن كنتم إياه تعبدون ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمن لا يبالي في أكل المال الحلال فياكل الحرام مع الحلال وياكل من كل ما تقع في يده ولا يسال ولا يتحرى ولا يعرف هل مصدر هذا المال حلال او حرام قال ثم ان الرجل ثم ان الرجل يطيل السفر يعني يخرج من بلده مسافرا ولعل هذا السفر الذي يخصده سفر مشروع سفر مستحب سفر مطلوب كسفر الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيارة بيت المقدس أعابه الله على المؤمنين والمسلمين أمثال هذه الأسفار التي تضرب لها اكباد الإبل والتي يخرج بها الإنسان وهو معلق آماله بالله بانه ينال من ورائها أجراء فالأسفار مضنت استجابة الدعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الثلاثة لا ترد دعوتهم ومن هؤلاء الثلاثة المسافر حتى يرجع فهذا المسافر يطيل السفر حتى انه يؤثر السفر على سلوكه ولباسه وحياته ومعيشته ثم ان الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يعني يصير أشعث يصير أغبرة من كثرة ما يتعرض له من التراب ومن كثرة ما لا يتمكن من الاستحمام ومن تغيير اللباس فيصاب بكونه أشعث شعره يتطاير لا يجد مشطن يسرحه أو يرجله وكذلك الثياب تتسخ والجسم يتسخ فيكون أغبرا ومن كان هذا حاله أيضا هو مظن لأن يقبل الله جل وعلا منه الدعاء وذلك لانكساره وذلك لتواضعه ولذله ولاشتغاله بامر الله عن امره فيكون الانكسار والتذلل والخشوع والخضوع من الاسباب التي يقبل الله بها الدعاء فيكون الرجل قد جمع بين سببين سبب السفر وسبب الخشوع والخضوع والذل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهذه حالة ثالثة من الأحوال التي تكون مظنه لإجابة الدعوة أن يرفع العبد يديه عند الدعاء عند دعاء الله سبحانه وتعالى يرفعهما لأخذ يظهر تضرعه وليظهر دعوته وليظهر ذله وليظهر خضوعه لله جل وعلا فرفع اليدين من السنن التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدعاء كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء كان يرفع يديه اذا استسقى كان يرفع يديه اذا سأل الله جل وعلا كان يرفع يديه اذا قام لله جل وعلا داعيا ففي يوم بدر في يوم بدر بعد ان اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كافة احتياطات او الاحتياطات كافة جهز الجيش رتب الجيش نصع الجيش وعظ الجيش بعد ذلك دخل العريش دخل العريش ووقف يبتهل الى الله يدعو ربه وقد رفع يديه وكان من دعائه اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم اللهم وهكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء شديدا دعاء ملحا وقد رفع يديه حتى سقط الرداء من كتفيه وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه وراءه يصلح له رداءه يعيده الى موضعه ويقول يا رسول الله بعض, مناشدك بعض, مناشدتك, ربك بعض مناشدتك ربك فان ربك سامع دعاءك وان ربك مجيب دعاءك وان ربك ناصرك وان ربك خاذل عدوك الى ان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعلمه ويشعره بان الله تعالى قبل دعاءه وانه استجاب لدعائه ويعرفه بمصارع القوم يعني المشركين هذا مصرع فلان وهنا يصرع فلان وهناك يصرع فلان جاء الوحي بذلك فكان رفع اليدين ايضا من اسباب اجابه الدعاء فيكون هذا الرجل المسافر قد قام بكل المطلوب وعمل كل الوسائل التي من أجلها يقبل الله الدعاء السفر العبادة في السفر الدعاء رفع اليدين لكن مع ذلك الله لا يستجيب لماذا؟ لأن الرجل خلط ماله الحرام بالحلال لان الرجل ياكل المال الحرام واكل مال الناس بالباطل له انواع السرقه من اكل اموال الناس بالباطل الغصب من اكل اموال الناس بالباطل الاختلاس من اقضي اموال الناس بالباطل الغلول من أكل أموال الناس بالباطل التعامل بالربا من أكل أموال الناس بالباطل كل هذا مانعا من قبول الدعوة ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يعني اعطني هبلي افعل لي انصرني لكن النبي يقول ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وجسمه نبت من الحرام فأنا يستجاب له أي كيف يقبل الله منه الدعاء كيف يقبل الله منه العمل حتى يثيبه عليه فهذا الحديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا كل الدلالة على أنه لا يجوز لمن أكل الحرام ان يقبل دعوته نعم ما نسانا رفع البصر لا باس كنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام ابن رجب الحنبل يقول رحمه الله يتكلم عمن غصب مالا اخذه عنوة قهرا من صاحبه واذا هذا الحكم في المال الغصب فهو ايضا في السرقة والاختلاس من باب اولى يقول اذا كان الانسان غصب مال وبعد ذلك تاب الى الله اخذ يفتش عمن اغتصب منه المال ما وجده ماذا يفعل بالمال هل يأكله او هل يتصدق به او هل يتركه هذه مسألة عرضها الفقهاء فبعضهم قال يبقي المال الى ان يأتي صاحبه او ورثته وبعضهم قال يتلفه لانه مال حرام ان كان شيئا يؤكل احرقه وان كان شيئا لا يؤكل القاه في البحر واتلفه لكن هذا القول يتعارض مع النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ضياع المال وإتلاف المال وكذلك إلقاؤه في أماكن مهجورة أو إلقاؤه يعرض المال إلى التلف ولهذا قال بعض أهل العلم إن وجد صائبه أعاده إليه وإن لم يجده تصدق به على ذمته لكنه لو جاء يوما يقول له أنا فعلت كذا تصدقت بمالك عنك فإن قبلت فبها ما قبلت يلزمه أن يدفع له ماله لأنه هو يعني الغارم له هذه مسألة أشار أو تكلم فيها في الغصب لكن الحكم قد يتعدى إلى غير الغصب قالوا أعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه فإن أجاز تصرفه فيه جاز قال وقد حكى بعض اصحابنا عن الحنابلة رواية عن احمد ان من اخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجاز له المالك جاز وسقط عنه الزكاة وإلا قال وكذلك خرج ابن ابي موسى روايه عن احمد انه اذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم اجازه المالك وجاز يعني ذلك العق الاصل لو ان انسانا تصرف في عبد غيره واعتقه العق ما يجري لكن لو وضع في بهله انه يعتقه وانه يتحمل قيمه العبد وأنه يدفعه لسيده متاجاء يقول الأمر هنا متعلق بالسيد فإذا أجاز له ذلك الحكم جاز والا فلا قال ثم أجازه المالك جاز ونفذ عطقه وهو خلاف نص أحمد قال وحكي عن الحنفية انه لو غضب انه لو غصب شاتا فذبحها لمتعته يعني ذبحها عن الشات المطلوبة في حج المتعة من حج متمتعا بمعنى انه اتى في شهر الحج الى مكة محرما بالعمرة ثم أدى مناسك العمرة وبعد ذلك يحج من عامه يبقى في مكة إلى أن يحج هذا يلزمه هدي هذا الهدي يقول لو كان مغصوبا لكن لما عربه على صائبه قال يا شيخ هذه الشات أخذتها منك فهرًا وأنا الآن احتجت إلى أن أذبحها في الحج فهل تسمح لي بذبحها أو لا؟ فين أجازه بذبحها عند إذين؟ عند إذين يصح وتعتبر شاتا تغني وتجرى عن حج المتعة وهكذا لو حج قارنا جمع بين الحج والعمرة. لكن لو لم يجز المالك فلا تجزئه وعليه أن يذبح غيرها هذا ما أراد بقوله وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاتا فذبحا لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه وعجز عنه قال الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب ان يتصدق به عن صاحبه اذا عجز عن رده اليه او الى ورثته قال فهذا جائز عند اكثر العلماء منهم مالك وابو حنيفه واحمد وغيرهم قال ابن عبد البر ذهب الزهري ومالك والثوري والاوزاعي والليث الى ان الغال لا. اذا تفرق اهل العسكر ولم يصل اليهم انما يدفع الى الامام الخوص ويتصدق بالباقي لا اجزات يعني النفقة قال وروى ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعن معاوية رضي الله عنه والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لانهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التصرف بعد التعريفي وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا, إذا جاء مخيرا بين الأجرة والضمان وكذلك المقصود. قال وروى عن مالك بن نينار رحمه الله قال سألته عطاء بن أبي رباح عمن عن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه إذا الخروج منه؟ قال يتصدق به ولا يقول إن ذلك يجزي عنه؟ قال مالك. كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه قال وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مقصوبا يرده إليهم فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا ياخذ رأس ماله وكذا قال في من باع ممن تكره معاملته بشبهتين وغيرها قال يتصدق بالثمن وخالفه, ابو وخالفه ابن المبارك رحمه الله وقال يتصدق بالربح فقط اما رأس المال فلا يتصدق به لانه ملك للاخرين خاصة وقال احمد يتصدق بالربح وكذا قال في من ورث مالا من ابيه وكان ابوه يبيعه ممن تكره معاملته او يتصدق منه بقدر الربح ويأخذ الباقي قال وكذا قال في من ورد مالا من ابيه وكان ابوه يبيع مما تكره معاملته انه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي قال وقدره عن طائفة من الصحابة نحو ذلك منهم عمر الخطاب وعبد الله بن يزيد الانصاري قال والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الاموال الحرام انها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها وكذلك وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يرى ان من عنده مال حرام لا يعرف اربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به وقال لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطيب فالصح فالصحيح الصدقة به لأنه إتلاف المال وإضاعته منه منهي عنه هذا الصحيح أنه يتصدق به لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه وإرصاده أبدا تعريض له بالإتلاف واستيلاء الظلمة عليه والصدقة به ليست من مكتسبه حتى يتصدق بها على نفسه حتى يكون تقربا منه بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع في الدنيا حتى يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا قال قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر عشعة اغبرا يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب لذلك يقول هذا الكلام أشار فيه لأن داب الطعام وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أشياء أحدها إطالة السفر قال والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه. والترمذي وغيره ودعوة الوالد على والده او على ولده وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه فروي عن الصحابة هذا العدد ام هريرة فذكر في حديث أبي, أبي, ابي هريرة هذه الثلاثة دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الولد قال ومتى طال السفر يكون أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء والأمر الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعذ والاغبرار وهو من مقضيات, مقضيات وهو من المقتضيات يعني وهو ايضا من المقتضيات لاجابه الدعاء كما في حديث الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرة ولما ولما ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف ابن عبد الله قد حبس له ابن اخ فلبس قلقان ثيابي واخذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال استكين لربي لعله ان يشفي عنه في ابن اخي الثالث يعني السبب الثالث في استجابة الدعاء مبدو يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين قال الحديث رواه الإمام أحمد قال رواه أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما يعني في أن رفع اليدين سبب في استجابة الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يراى بياض بياض ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه من منكبيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه رفع يديه في الدعاء أنواع متعدده منها انه كان يشير باصرعه الى السبابه فقط وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته وذاب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير بأصبعه منهم الاوزاع وسعيد بن عبد العزيز وسحق بن راهوية وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة ومنها اي ومن صفات رفع اليدين أنه يرفع يديه ويج... أنه رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة هكذا وهو مستقبلها وجعل بطونها مما يلي وجهه وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفعة منهم الجوزجاني وقال بعض السلف الرفوا على هذا الوجه تضروع ومنها عكس ذلك وقدروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا وروى عن جماعة من السلف أنهم كانوا أنهم كانوا يدعون كذلك وقال بعضهم الرفوا على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعاذه به منه ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس وابو هريره رضي الله عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه ومنها رفع يديه جعل كفيه الى السماء وظهورهما الى الارض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال والله عز وجل قال ومنها عدس ذلك وهو قلب كفيه وجعلوا ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض مما يلي الأرض وبصحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء قال وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء وأخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض قال وقد خرج الإمام أحمد بالحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض رضي الله عنه وهكذا وصف حماد بن سلمة رحمه الله رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة وقال الحميدي هذا هو الابتهال قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة الرابع يعني والسبب الرابع من أسباب استجابة الدعوة الإلحاح على الله تعالى بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به لإجابة الدعاء قال وخرج البزار من حديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله الله لبيك عبدي سل تعطاه قال وخرج الطبراني وغيره من الحديث سعد بن خارجة ان قوما شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قفوط المطر فقال اجسوا على الركب وقولوا يا رب يا رب ورفع, ورفع السبابة الى السماء ورفع السبابة الى السماء فسقوا حتى احبوا ان يكشف عنهم يعني من كثرة المطر هنا بعض الأسئلة يجيب عليها يقول هل من السنة هل من السنة قراءة الفاتحة فقط في الراتبه بعد العشاء الأصل أن الإنسان إذا صلى إن كانت الصلاة الثنائية يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ركعة أو يقرأ معها سورة أو آوات إذا كانت الصلاة الثنائية في كل ركعة أما إذا كانت الصلاة الرباعية فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بسورة أو بآيات ويكتصر في الركعتين الأخريين على قراءة الفاتح أما أن يكتصر على قراءة الفاتح في السنن فهذا ليس من السنن هل يوجد تخصيص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وما صحته الجواب ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على ان يكثروا من الصلاه عليه يوم الجمعه وليله الجمعه قال في يوم الجمعه وليلته واكثروا علي من الصلاه فيه في ليله الجمعه ويوم الجمعه فان فيها ساعه يستجيب الله فيها الدعاء اما الصيغه فافضل صيغه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 لأن هذه مطلوبة في الصلاة الفريضة والله تعالى يقول عن عمال الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله لما أنزل الله جل وعلا قولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي رآمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وفي بعض الروايات قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذه إن شاء الله هي أفضل الصيع ما صحة صلاة التسابيح هذه صلاة اختلف آل العلم في سنيتها وشرعيتها فكثير من اهل العلم لا يرى سنيتها ويرى أنها صلاة تخالف وغى الصلاة التي أمرنا أن نصلي بها وأمرنا فيها بالتسبيح والتهليل في مواضع الأولى أن يقرأ فيها بالقرآن وأن يسبح في مواضع الأولى أن يذكر فيها غير التسبيح لذلك قالوا إن هذه الحديث أو هذا الحديث الذي ذكر في صلاة التسبيح فيه مقالات وربما خالف كثيرا من السنن التي شرعت في الصلوات وذاب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث من حيث الإسناد صح إسنادها وما دامت قد صحت إسنادها فيمكن العمل بها هل يجوز قوله اللهم برحمة من أرسلته رحمة للعالمين ما فهمت هذا الدعاء اللهم برحمة من أرسلته رحمة للعالمين إيش يقصد برحمتي لو قلت اللهم نسألك أن ترحمنا بإيماننا بمن أرسلته رحمة للعالمين تصح هذا الدعاء لكن التوسل برحمة من أرسلته رحمة من أرسلته من أرسله الله ما علاقتك بها أنت ما علاقتك برحمة من أرسله الله حتى تتوسل بها ولذلك هذا يعد من نوع من أنواع التع... التعدي في الدعاء والأدعية أيها الاخوه الأصل فيها أنها تتلقى من الشر أنها كما نقول توقيفيه والله تعالى علمنا أنواع كثيرة من الدعاء في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية كثيرة وحفظ أصحابه أدعية يدعون الله بها فما كانت من أدعيته مثل هذا الدعاء وهو التوسل بالذوات أو بالجاع ولذلك علينا أن نكتفي بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء حيث ان الله تعالى نهانا ان نعتدي في الدعاء سؤال اخر يقول رجل افطر في رمضان متعمدا ماذا عليه الجواب نقول انه آثم لمخالفته امر الله وانه يجب عليه ان يصوم يوما عما افطره بعد ان يتوب الى الله توبه نصوح يندم على ما فعل ويعزم على الا يفعل يعني لا يفطر مره اخرى ويقلع عن الذنب يعني ان كان مستمر في الفطر يتوقف ثم بعد ذلك يتوب إلى الله توبة نصوحة ويصوم لعل الله يقبل منه وقد جاء في بعض الآذار فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر يوما متعمدا مستخفا مستهترا متكاسلا كما هو حال كثير من الناس لا يجزئه صوم الدهر وإنصام يعني من باب التغليظ عليه إلا إذا تاب فإن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناك. ولأن الافطار في نهار رمضان متعمد كبيرة والكبائر لا يكفرها إلا التوبة الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أما أنه يستخف بذلك فإنه لو افطر جاعدا الصيام رمضان وقال الله ما فرض علي رمضان فهذا يكفر يخرج عن الملة يسأل سؤال يقول هل صح أن أعتكف الأيامات الوترية فقط في العشر الأواخر من رمضان الجواب لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر فإن أردت الاعتكاف في رمضان فلا بد. من الالتزام بالأيام كلها لكن لو أن إنسان مرتبط بأعمال وما عنده إجازة إلا مثلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع وأراد أن يحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاعتكفها فلا بأس وكذلك الموظفون الذين يعملون لا يعطون الإجازة إلا مثلا في اليوم الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين وحب أن يقضي بقية الأيام في الاعتكاف فلا باس أما إذا كان متفرغا وأراد أن يعتكف العشرة الأواخر من رمضان فلا بد من الاعتكاف في ايام في الايام الوتريه والايام الشفعيه ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في صلاه الجمعه والامام على المنبر ورد نص على النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فكان عليه الصلاه والسلام اذا خطب دعا للناس لكنه ما كان يرفع يديه عند الدعاء في خطب يوم الجمعة إلا إذا كان الدعاء للإستسقاء فإن دعا للإستسقاء رفع يديه هذا ما ذكر في سنة رفع اليدين في خطبة يوم الجمعة يقول لقد تعاملت مع أحد البنوك بنظام المرابحات أربع مرات عندما سالت احد الاخوه العلماء قال لي مثل هذه المرابحات ربوية فتبت من ذلك الوقت ولكن ماذا افعل بالفلوس التي كسبتها من تلك المرابحات الجواب ان كان تعاملك مع البنوك على نظام المرابحات الاسلاميه بمعنى انك تدفع لهم مال يشترون لك به سلعة من السلع ثم يتولون البيع بالربح يعطونك نسبة من الربح يعني يقول لك نحن نبيع لك سكر نشتري لك بمليون ريال سكر ونبيعها لك في الاسواق المحتاجة وقد يصادف بيعها بمليون وميتين لكننا نعطيك من الربح ستين في المئة خمسين في المئة أربعين في المئة ثم يبيعون ويعطوك النسبة التي اتفقت معهم هذا النوع من التعامل والنوع من البيع إن شاء الله جائز ولا شيء فيه ولا يعد من الربح لأنه بيعهم يعني يقوم على الربح والخسارة لاحتمال انهم ما ربحوا السلعة زادت في البلد السلعة نزل سعرها فانت تخسر اذا خسروا وتربح اذا ربحوا هذا النوع من التعامل يسمى ببيع المرابحة وهو ان شاء الله مباح كما اشار الى ذلك اهل العلم لان هذا بيع وشراء وليس قرضا لكن لو ان البنك قال لك اعطيني فلوسك وسلفني اياها واجعلها عندي قرضا وانت تعد مقرض للبنك وانا اعطيك ربح 40% 30% 50% 20% 10% 1% يعتبر ربا. لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيعة وحرم الربا يعني الدين المضاربة الأمر الأول هم يشترون لك السلعة الأمر الثاني المضاربة هي أن تشاركهم في التجارة يعني يقول لك ادفع المال هذا مضاربة نحن وأنت نريد أن نشتري سلعة نأخذ منك نسبة جزء ومن غيرك جزء فمثلا يشترك اربع خمسة ستة يدفعون قيمة السلعة التي تباع ثم يتاجر فيها وقد يبيعونها ويشترون شيء اخر هذا ما يسمى بالمباربة واما المرابحة فتكون في سلعة معينة بعينها اشترى لك باسمك وتباع لك باسمك يقول سؤالي كثير الجدال حول الأذن في أذن الطفل المولود في اليمنى والإقامة في اليسرى هل ورد حليث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ورد حليث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحليث في شيء من الطعف لكن روي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه إذا ولد لهم مولود يؤذنون في إذنه اليمنى ويقيمون في إذنه اليسرى حتى يكون اول ما يلقى سمعه هو الاذان قال هل ورد حديث اذا مر احدكم بالمقابر ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله يرفع العذاب من المقابر اربعين يوما وقيل الى يوم القيامة وحديث اخر من صلى علي الف مرة حرم الله جسده على النار الجواب اما الحديث الاول فلم اسمع به بل جاء ما يدل على عدم صحته فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المقبرة ثم وقف عند قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب جريدة خضراء فقسمها نصفين وغرسها على القبرين وقال لعله, أو لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله بحقه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلو كان هذا الاثر ثابت لكتب صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل ولرفع العذاب عن هؤلاء الذين كانوا يعذبون مما يدل على وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثرتها يعني تفيد صاحبها جاءه رجل فقال له يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال ربعها قال إن شئت قال ثلثها قال إن شئت قال نصفها قال إن شئت قال كلها قال إذن تكفى همك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب القرب إلى الله والله جل وعلا يقول وصلوات الرسول على إنها قربة لهم قال هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه في صلاة بما معناه أربعين صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق من النار ما لم ترتكب الكبائر نعم ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال من صلى في مسجد هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب لكن كثير من أهل العلم على أن هذا الحديث لم يصح ولم يثبت لأن فيه راوي تكلم فيه وقيل إنه مجهول وشيخنا الشيخ حمد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه صح هذا الحديث وألف رسالة في ذلك وبين أن هذا الحديث صحيح يقول رجاء تفصيل في سؤالي زوجتي زوجته يقول زوجته عليها الدورة من أسبوع حتى الآن والدم لم يرتفع ونحن على ذهاب إلى مكة ونحن على ذهاب إلى مكة باكر إن شاء الله فما العمل وتأدية العمره والصلاة ما العلم بأن الدورة مدتها خمسة أيام أو ستة أيام الجواب المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وأرادت أن تؤدي العمر أو أرادت أن تذهب إلى الحج فلها أن تحرم وإن كان الدم ينزل عليها لها أن تغتسل ثم تلبس ملابس الإحرام وتنوي الإحرام وتلبي وتهلل وتكبر وتسبح لكنها لا تقرأ القرآن ولا تصلي فإذا وصلت إلى مكة تنتظر متى طهرت تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى يقول السلام عليكم ما حكم اخذ محل تجاري لغرض المنفع وهو انه منصوب من صاحبه من قبل الدولة الغصب لا يكب من قبل الدولة الا اذا كان في يعني بسبب ان هذا الانسان عليه حقوق ولم يدفعها. وعندئذين أخذت منه فإذا بعث أو بيع المكان وهذا الشخص استبدله أو اشترى أو أخذه فنسأل الله أن لا يكون عليه يثن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولكم جلسنا اليوم نستمع إليكم حفظكم الله لقد ذكرتم أثناء شرحكم حديث سعد وهو حديث غير صحيح حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم حديث غير صحيح ونشر لي في عدد رمضان بالنسبه للشيخ محمد علي عبد الرحيم الرئيس السابق لجماعات أنصار السنة وهنالك البدائل الصحيحه التي بينناها في المجلة حب لو أنك ذكرت لنا هذه الحديث كي نقرأها على الناس وهذه الحديث التي ذكرناها هنا هذه ذكرها شارح الكتاب وشارح الكتاب يذكر الصحيح وغير الصحيح وحديث سعد يعني إن كان تقصد به أنه كان مجاب الدعوة او ان كان تقصد به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطيب مطعمك تجب دعوتك لعلك ان شاء الله تجلس معنا في الدرس في السبوع المقبل لتسمع الحديث ونحن نقرأه لك من هذا الكتاب المبارك